يقول لِإنسان يُوم إذين المفتر كلا لا وزر إلَى رَبِّكَ يُوم إذين المستقر يُنبَأ لِإنسان يُوم إذين بما قدم وَأَخَّرَ بَل لِإنسان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوَالقَامَ عَذِيرَ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 وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى أَيَحْسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طَفَةً مِنْ مَنِيٍ تُمْنَا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَلُنْفَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى Müminlerin ve